قل يا عبادي الذين أشرفوا على أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلى ربكم واسلموا لَهُ مِن قبل أَن يَأْتِيَكُمُ العذاب ثم لا تنصرون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 وينجِّلَ اللهُ الذين اتقوا بِمَفازَتِهِمْ لا يمسُّهُم السُّوءُ ولا همْ يحزنونَ اللهُ خالقُ كلِّ شيءٍ وهو على كلِّ شيءٍ وقيلَ لهُ مقاليدُ السماواتِ والأرضِ لهُ مقاليدُ السماواتِ والأرضِ والذينَ كفروا بآياتِ اللهِ أولئكَ همُ الخاسرون قل افع الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك لان ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره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 ونفخ في, في في إلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون غفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا